هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللاء ولجنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظهرون من نتائهم ثم ان يعودون لما قالوا فتحرير رقبه من قبل ان يتموا ذلك تمتهون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتموا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 ويتناجون بالاسم والعدوان ومعصية الوسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لو لا يعذبنا الله بما نقول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 ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم آشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأضيعوا الله ورسوله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 استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاترون إن الذين يحدون الله ورسوله أولئك في الأذلين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 ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إثوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار